برنامه‌ی لاجر جیر سفری جان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برنامه‌ی لا جیر جانی جان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برنامه‌ی باشیوی خیریت گذر دکت با کوچو کولانو ريګو بلانکانی شاری مکه و مدینه پیروز د فري حجاز فخر کائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ان برنامه لا امدو پشکشنی مامصرمات کرکوکی لاجير سيوري یعنی پیغمبري خدا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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين مسلماني بريز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في خوش جاري تل اي و وبيكوا لخدمه جيانو لجيرتي بري جياني لي غمر اخويا على صلاته وسلام بردوام دابين باميدي ويكوا اخويا قبر جل في علاله وناه ما خوش بيت ستر ما قال الدنيا وقيامتها وبامتي محمد قبل ما نكاو او اوب الناس داره محروم ما نك محشر استك دين السر قوي كبي غمر اخوه عليه الصلاه والسلام شلون بيام وردك ريد شلون تاريخ بشريت دگوريد شلون امنوره خوي جورج في علا أي برجانيه بس الاهل الزاويه بتايبه قريش شلون خوي جورج الله في علا امر رحمه ارشيني بس امته لريبي غمرك واختي اوهاتوا دعائي ابراهيم كزياد ل2500 سال كيف مربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلوا في ظلال مبين استات وقتكي لحساب إخو جل في علها توكوا أو بيغم ربيت لناوي إسماعيل كري إبراهيم بيكات سردار وسروري همو بيغمرا وبكات سردار وسروري همو بشريت حتى رج قيامته ولا الرج قيامة شم يا مباحثي أومان كد كوابي غمر إخواني صلاة وسلام وقو بتجري يهودي كيود من إيمان بلاتو عزان هاورد وحتى سوني عم بيأخم شو كم شكيها بولا أو إخواني بريسيكوا قريش ديكرد لو برد بريستيا لو بتانا والرجالكشي واضح اللي بدهم خوي نبوة كواشي بكات شيك بدس يو نم نبوة بقى مهر وقو فترة باكر كي خوي لس الدين إبراهيم فكري ذكر دوا حتى كوا إخواني جورا جل في علا جبريلي بودا نيريد لغار الحراء أعلى راكو التاريخ الإسلام دس بيداكات أنه نو يكرد نوي تاريخ الإسلام نو أنه تاريخ بهاتني محمد المصطفى عليه الصلاة وسلام وكو دايشي إيمان دران أعيش رضي الله عنها بحسي أواق عمان بودكات كأفرميه كم جار نشاني علامتي بيغمرايتي بيغمرا دركوت كم جار خيده بيني بيغمرا عليه الصلاة والسلام الرؤية صالحة، هرخيتي ببني بصا بصافي بربيان تندى الصاف صادقة أو ها خوكاني كان دي، إن جار في خوش بو بروتش برواد كوا فكر لخالقي عرض عثمان بكت، آلامي كا بوفترة باقي خوي عبادتي خوي ذكر حتى كو أول لحظة كوا جبريل هات خزمتي لغار الحرا بأمر جبار سماوات والأرض.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 ياتى خدمت يا عليه الصلاه والسلام بي دفر ميد اقرا يا صلى الله عليه وسلم انسانك امي بو قومك شكي زوربي امي بون اشكي كلكوا اخواي جره جل في علاؤك وحكمتك اكتاب يا بوي غمار بويكوا كاستني تخي خنا اربعه ام وحيل اخوي نسيبات ياندسيت يا ياندسي امامي تيابوا نخير اوهم رقا نخواي اخواي جل في علاء اقريت لبرخه تر شرفي رسالتك ولا بارخات شر في قرآن لكن بيغمر عليه صلاة والسلام بويا مسلمان خواي قران جل في علا دينك أي حيامك أي لبيغمرك أز يسترع بيغمران قافلك بشربونا دينه هاتونا ودرون بلا مأوي كوال لا يخادم ينتوى خالدة تا أورجيك كون كائنات تكتية دينك يا عقيدة كتابك أسمانه كتابك خويتي خواي ورجل جل في علا دب يب مين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 أي بدو بارع كاتوا قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ بيغمري خواه فرمي قال ما أنا بقارئ من خنوارني أو جابيدا فرميت اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم للرواية تقاه فرميت بيغمري خواه قشي ثم بلغ بلغ مني الجد فرميه لاك ميكرت سيجعل جسدي برمدة كبرميدانما ميدان ما للدواي جاندني بياما اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ابن قيم فرميه بم آية بم آية في غمر إخوة آيات إيحاء بلا من الدعية كبيدة ثرمية ديأ أيوة المدسر إشراه دقيم فيها أبو آيتين دوم كوادا ويل يدكاد أم دعوة أم دين إعلان كاو أشكرايكا بده بقيك خرشة بوه رسول إخوة بوه في غماري إخوة عليه الصلاة والسلام اقرأ بوه أمي أمي يدمو في غماري إخوة نخنواري بوه في غماري إخوة صفاتي هي فخر وشانة زيو عزته سر بارزة بلاه بوه هركس يك نخنواريبدري تبال او النقص نفامي يشتي خرابه دبيخي خنوار كات دبي حول ده خي فيري خنواريب كات لقالو أما أم صفة صفه امي تو نخنواريا بوبياغمر صلى الله عليه وسلم ما يي فخر شانا زي عزته لبر اويكوا فيا مكيك فيا بي خوايا قرانك كيكو قراني دسي بيغمرتي انا بو بويه جوهرتين معجزه ببيغمر اخوها علي الصلاه والسلام ام قرانه اكاديمين دو حتى اول لحظه اخواي جل في علا قريشي بيت أم وام امه بنيت هاي ام حادثه ببلدته وبيغمر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ببلر راك دن ديتاو حتى دقات مال رات لاي خزانه شريفه كي هاو سر ناس داركي دايخ ايمان دار خديجه الكبرى وش كبينيت بيغمر اخوادم شاوتيج جوا ترسالك كم بشير بو بيغمر يخو علي صلي الله وسلم ام حاجه سج حادثيك عظيمه ملكك اللي قلتها سبكات دعاي اياتك لاتكاني اخويا ورجل في علا بداته أماش حالتك اعتادين ابو بس بيغمر يخو هاتوا بويا فرميت لقد خشيت على نفسي بان مدن زميلوني زميلوني حتى اكو او ترسل لي بالرد بويا فرميت كبالي دا دا شي ما دارن صراحتك جيك لدواياها تسرخوش فرموي بخجيجة فرمي لقد خشيت على نفسي زور ترسام كواه هلاك بسر مابيت او شوكو فرتكي أخلاق دار فرتكي أهلي استقاء فرتكي برز نجيب زادة روكاتة بيغمّر إخوة عليه الصلاة والسلام لبرأوي كواه أمس فتناس داراني كواه لجياني بيغمّر إخوة بينيتي أما نأكاتا نبراس يكو, يكو أي كاتا بيشوائي برنامجك يا خوي كأم قصان بكالة قال كلا كلا والله نخير قسم بخوا ما يغزيك الله ابدا قد خوايك جورا يا محمد توسر ناقت أبو أو إيش درس أبو أخلاق جوانا نينهبنا وخوانا كفي غمر إخوانا كفي إيش كفي غمرات إيش أمصفة تجيبوا وقت يقدأ إيمان داران وصي بيا غمر إخوانا أمصفة امس فت برزاني بيش يعني بيغمراتي لبيغمر بينيو وهم صفتا اسدار داران بوكا كوا وايك الدواي هاو سرغريش اللي فرميت يا محمدك تور رازيد من قوم عرضا كمبوتو وكواوسترغريو بمخيزانك جي دفرمت سيري ام قصه باك انا ام دارانا اسدار انا كلا نخير والله ما يغزيك الله ابدا قسم بخو اخويا قرتتو وسترش هناك بو دايشي ما دارن انك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق تو إنسانك الصليب رحم برامبر يكتري بكار تيري تو إنسانك الرجل ميوان دا قريد تو إنسانك بدواي حقي خلقيها دروي تو إنسانك نان دا بفقير وهجاران، هجاران نوائي خلقي دكي وقتك امس فته برزانت هي چون خوي گورا جل في علاته سر شرطكاد او جا فرميت دسي بيغمه لي خويك عليه صلاه و سلام دويكوا بحشي كرتك ام ملكه هيبه منتوا او هاتبو خنا وتوا فرمي بابريم بلاي ام زكم ك ورقي كورينو فله كوا ك رايكو لزمان الشركه شو سر ديني نصراني بحكمي ويكوا الدين النصراني ما هو دين عليه السلام لسر او دين دين داريب قاد بوية كابرائيك برز بوية كابرائيك زور عقل بوية كابرائيك بوية علمي بوية الاهل الكتاب كاموزاي خديجة بوية افرميه دسي بيغمار اخوات دقري عليه الصلاة والسلام ديبابولاي او كابرائيك وكابرائيك تمن قولي شور بو حافظ بو الاخر تمانية فقالت له خديجة يا ابن العم هيك الرمام اسمع من ابن أخيك. يقول ابن رازاقي خود بقرة. مقصدي يا غمار إخويا عليه صلاة والسلام دلالي وإيش فرموي؟ فقال له ورقة يا ابن أخي ما هترى. تشيء بيني و. ما سليت وشيا. خبري توتشية فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. أو رداوي كوالغاري حراء هات بوي بحس كرب بباكية جواني. فقال له ورقا هذا الناموس الذي هذا الناموس الذي نزله الله على موسى فرمي اما اونامسيا او كلاميا يا مقسطان جبريلا برد جهاتوا اما هر اويك وا اخواي قورجله في علاب موسى داغر وبيهغمراني داغر يا ليتني فيه جزعه جم لكن لما يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب يقدن لا اخواي ديني مسيحيه بيت ديني اسلام بيت ديني موسابث تورات بيت بوك كتابك انجيل بيت قران بيت لا ان الدين عند الله الاسلام واوشي كوا بيغامر بيت هاتبي ديني غن بيت كلمه خوي حرد بيت الا خلطك برامر خنت بدي زور بده خوي درسي كردوة ناو ضلي يا جيغي كردوة عبدي قرض تسليم, تسليم في من بكم صلى الله عليه وسلم كوا علمي بيني. قلت هاي أمقصة واي بسناديت درشوني بدوايتا أو بو بيغمر يخوا عليه الصلاة والسلام خلق برامبري داقريت دواي دردك ريت دواي آزار داقريت أم علمين بو بيغمر صلى الله عليه وسلم بو بس سرمانا وفرميت أو مخرجية هم آي أوان من دردك؟ قال لعم لم يأتي رجل قط بمثلها بمثل ما جئت به إلا عودي لا يستطيع أن يكون هناك وكثيراً وكثيراً إلا بلان بري راوستاون وأن أخواني قول عمر بداتاً من بمياناً أو من يكيك ملوانيك وسأنصرك نصرا مؤذراً بشتة أقرم دوائي أفرمي قرائيه بومال أخواني قول جل فعلي فعلي أخواني قول جل فعلا ويستيوامك وفتريك أم وحييه بقريتاوه توقع بالحجر لفتح الباري هاتوه أفرميت أم قرت نوي وحوله في أغمّر صلى الله عليه وسلم أم قرت نوي جبريلو يعني أم قرت نوي كواه القرآن يبونه كالروايتك أفرميت كل رجبوه بعزك دلين صالح بوه بعزك دلين بانظر جبوه بالله موي ابن عباس بحثي كادر رضا ورحمتي إخوهي لعبيد كل رجبوه أصحكي والله أعلم كل رجب أغمّر إخوه صلى الله عليه وسلم أما لك جاري كي ترنه توب ولاي جاري توب ابن حجر قسيه يزون دارك فرميت ليذهب عنه الروعة ليذهب عنه الروعة أبويك أو ترسي هات بالرواد وليتشوق إلى أن يعود وبيري وجهك جاري كي شون أو شخصي كواهات ولاي أو ملايكي كواهات ولاي جبريل عليه السلام جاري كتر بيتوا بولاي بيتوا خزمتي هم ترساكي برواد هم ترساكي برواد هم جاري كيتر مشتاقي أو لقايا بيت مشتاقي أو وليحصل له التشوف إلى العود بويكوا عاشق بي جاري كيتر أو ملكا بي روايتي بخاري دواي أو فترية مسلماني بريس إخوانى يقول جوجرجل في أمر بل جبريل دكاد كجار يا كيتل بيتوا خدمت عليه صلاة وسلام أفرميت لبخارية هاتوا روايات كذا ولا جابر يكوري عبد الله وأفرميه جوم ليا غماري إخوانه صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال كبحسي فثري وحي بوئ مكرت فرموي بينما أنا أمشي دواي أوكيات شل روش وحي ليجردوا أفرميه درشهم لما لماله لرهبانا بوم فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء دنك الأسمان بيست فربعت بصري فرفعت بصري قبل, قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والارض أو ملايكم بيني ليس الكرسي كذاب ثانيشتبو لبيني ارض اسمانا مسلمنان بريس جبريل بنص حديث هاتوشصه شصط الصد بالي هبوء زيادة لش الصد بالي هبوء هربالي ين هربالي ين أمبر الدنيا يبو أوبر الدنيا قردوه بويملي أو كيفية بحثنا كيم برا إيمان ما نشبيه مادام بيا غمري فرميتي فرمية زيادة لش الصد بالي بو هربالي كاسماني قردوه أو ها خوي يقوله جل في علا بعظيم يشي أو هاد ورسيك الدوا فرمي بينيهم ترسهم لي أو كاتل الزوايا كيا، أمس عبود ببرا وستان حتىكو لقوا لكتروات وبيب فيمي يا, يا محمد أنت رسول الله هاي في يا غمر يا محمد تو في يا غمر يخواي، أفرمي كأوبي يموتوا نما، بوي ام فريان برا كردن قرامة وبلاي دايشي ما بومال، أفرمي اللي وياه في مدبان مدن أو ترسيبو قرايو او ترسي مو و باني پیغمبر اخواته عليه الصلاه والسلام بو ايكوا او ترسيلي برات افرمي انجر خواي قوره جله في علا انجر خواي قوره جله في علا لري جبريل و دسي كرتنا ناردني قران بو وحي بو حتىكو وفاد بونكي بو دوم انجر كو غرايه اخوي بوشت خوي بوشت بوقات يا ايها المدثر قم فانذر هلص دين اخوابينا ا بماته بيغمبر اخوابو رسول عليه الصلاه والسلام أو جار ديني جيان بقومك اخوي اسم مدينه سرقوي كوا دواي اوي كوا بو بيغمر ودواي اوي كوا ام ايتانيه بيدرا دواي اوي كوا بو بيغمبر اخواب عليه الصلاه والسلام وام ايتانيه بيدرا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 دين يغني حركة بيانكية طبيعتي أم ديني إسلامة وهاي دمج مجهول يبقى بويا تيا غماريخواش صلى الله عليه وسلم الجيانة كيها مجهول جربوا حركة بوا إذا القرآن شون حركته وكسيدا فرميش يعني تيا غماريخواش حركتها طبعاً لقي ميكي زور بزاء لما سليكي زور بزاء وهو التطبيق العملي للقرآن برج سرقني قرآن جياني في غمر إخواه صلى الله عليه وسلم وكذلك ما دعنا فإن كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط سخطه إن شاء الله تعالى الدين يسترقى كواء أم جياني في غمر صلى الله عليه وسلم لو اللحظة كتيب بوترة اقرأ بتيش يوازيك الديني قيان كان قناق بصر بغمر إخواهات صلى الله عليه وسلم ямиي مسلمان إمبرو ايا دينا بوقنا غانا بدوية بروين بليه بليه ما دام أول في غماري خوابوا ما دام أول نخشي في غماري خوابوا دينا بوهر بو حركاتي اسلامي كوا قريش بيت ديني في بي غماري خوابيه هنا تو قريش بيت حركة بام دينا بكات جموجول بام بكات باب الرواد بو لاجياني في غمر صلى الله عليه وسلم بو كوا لو كان ياوا من هاجي خو ورقريت بو جياني خوي بو دين داري خوي خاصه اواني كواد يا نويت هو ديني بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم جاري كيدر بيه النوه بو جياني بيغمر إخوة قونا غكاني بمشي وبو وصل بيشوي انت شو كواد دسبكين لجيرسيا باريجاني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم عهد مكة عهد مكة سرية الدعوة و سرية التنظيم نهاني بان قواز و نهاني او تنظيمي كوادور السكرت لو لحظي كواد في اوتر اقرأ او ديني بكي قيان في اغمر صلى الله عليه وسلم وكو خطكي تنظيمي دومينيان جهريه الدعوة و التنظيم دواية سياصل أمدي نك أشكراءك أو أيدابا جي القريشة بلام خط التنظيم كيها بس الرمابو مرحلة سيم لجاني مكة شون شوني بن يادي أوعكات شون دولةك درستك جاني فيها لما مرحلة تأسيس الدولة شون بردي بناغي او دولة بقيشتني بشاري مدينة تشكيل كرد دومينيان نصر الله والفتح ساركوتني كوتايي اخوائي قو رجل في علابوبي اغمراكي اوش فتحي مكبو بويا امقونا غانا امقونا غانا اغسيري بدايي سارتاي هرقوناغي بكين بوكتايكي او هادية تو سرية الدعوة او الدعوكاتي كاشكران كيشو ايكو اشكرابيت بصري لغار الحراوة دس في أكاد كبيفر مقرأ حتىكو أوأيتي كبيفر مياه وأنذر عشيرتك الأقربين إذا برا كان مسرية الدعوى سيصال في غمر إخوانه يدعوا يكرد هو مرحلية كم قناغي دوم جهريت الدعوة دينك يشون أشكرا كرت دوايسيل صال أو بداية كيواك أشكرا إذا كانت حتىكو صالي دي في غمراتي تصال بيش إقامة كوشك أبو شاري مدينة مرحلة إقامة دولة بوكتاي تيجون كوتي يا كم دكات ما كتشول دكات مرحلة تأسيس بناء غير دولةكي بصرح حديبيك وتعي بيدت مرحلة اخيري كوان نصر الله والفتح بودس فيكات شون بيا غمر صلى الله عليه وسلم للدويس رح حديبي كو وفاتكي أبنبنج قناغا بيغمّر صلى الله عليه وسلم جياني في آياتي دبات السرقة بتسيصال بها إنجار وفاة دكا دقرت وابولا إخوائي قورا في علا إذا مسلمانش يمسلمان إن شاء الله تعالى كوقت يكسير بحث دكين لجير سيبري أم قناغانا بتفاصيل وكو منهجك حركي الأوان أن يسر دقصبكين هرقصيكي بيغمّر إخوة حكمتي تياها دردي تياها سياسة شرعية تياها أردت الصلاة في جيبي يا غماري إخوآك ذيكات بو إما بو إما نبراسو في دبيت الله عليه وسلم صدق صبيكي صدق مسلمان بويا قناغيه كم ان شاء الله تعالى كدس فيا كاين سريه الدعوه نهيني ام دعوه يا ام دينك في غمار اخوا صلى الله عليه وسلم شون شوني دسي بيه دكات افرمت يا كم كس كيماني بي, بي ديري اوش خزانه نذر شريفه كي ديكه خديجه أول من آمد آمنت به من النساء خديجة الكبرى عليه السلام يا كم آفرد إيمان ديريت بقى يا صلى الله عليه وسلم أويش خزانة أخلاق دار خيتي دوهمينيان لرفيقنا ازداركاني أبو بكر صديق أبو بكر صديق إيماني بديريت وإمامي عليش كوكو خوي بخيبي ذكرت لما لي خويا أبو للا وكان لجن كان إيمان بفي غماري إخوادي عليه صلاة وسلام زيدي كري حارثة كفروش راو دعيها تمالي في غماري صلى الله عليه وسلم كي كم جار بزيدي كري محمد بايع ذكرت لخدمة كاركانا أوش إيمان بفي غماري إخوادي عليه صلاه وسلام بويا أمد دعوتي يا غماري إخوة، وأنا بو الدعوتي إعلان بيا كم جار. دعوتي يا غماري إخوة، غير جار ولا يداي شيء داران ندارن. دسي كده قاعد ندي أم ديني مسلماناني بريز. يشتن ديني إعلان نكرت. بويا كاتك دسي بيه كل أشخاصه خاصة كاني وواني كوا ضني هبوه. كوا سيدكات دكات، لقصي درناشد. بويا أفهمي دينم بهر كشيء كتير دين بهركسي كسيجان دبيت إلا رأيت منه كبوة إلا تردي برا مكرم كدواء إلا مقوم قيد قل ما كدواء إلا مناقشة قل ما كدواء إلا أبا بكر صديق نبيت كاتيا باني مكرب أم دينة تسليم أبوه فريق سنبقر عان شياتي دم خواي عليه صلاة وسلام بويا مسلماني بريز برد أساسي كاني أواني كوا داخلي أم إسلام أبو الرعيلي أول الرعيلي أول لأفرته خدي للتاجروب بيا وجاورك أنا أبغى بقر صديق بو علي لقل زيد كري حارثة لقل أصحابي كتير إن شاء الله و تعالى أجر خوائي جل في علا يا ربي لدرجة داه تو دروينا السر أوي كوا أم قناغي كما كقناغي سريتها علامته الناون كان كان يشون تشونيبوا كبيغنبر إخواني صلى الله عليه وسلم حركة يبندني كدونا وشاري مكيا إن شاء الله تعالى لا بركة وفتحنا ما ليرضى الصين لدرجة هاتوا الصين زر تفاصيل جياني أم محمدنا زدارا وقبيا دسي بمدع وقت دا دايجش قريشة اليرادا وصدم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق>